لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون وَلَكُمْ فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل وثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم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 لقوم يذكرون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 Amen. <tries>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 قادما مَكَرَ الذين من قبورهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عَلَيْهِمُ السقف فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول ويقول أين شركائِك الذين كُنتم تشاوَقون فيهم؟ قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا استلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فَدُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ الْخَالِدِينَ فِيهَا فَلَا بِأَسْمَتْ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 هل ينظرون إلا أن تاتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟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 تَعْرِفُونَ فِي وَلِيٍّ عَلِمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّنْكَ كَاذِبٌ إِنَّمَا قَوْلُنَا لَشَيْءٌ إِذَا أَرَدْنَا أَن نَّقُولَ لَنكُن فِيكُمْ سَيَكُونُ إِنَّمَا قَوْلُنَا لَشَيْءٌ إِذَا أَرَدْنَاهُ رَنُوكُن فَيَكُونُ وَالَّذِينَ هَجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا نُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى رُبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزغر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّيَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِيهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوْفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ رَحِيمٌ أو لم يرو إلى ما خلق الله من شيء يتفيض ظلاله عن اليمن والشمال؟ سجدا سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة, والملائكة ذلِكَ وَمَن لا يَستَكْبِرُونَ يَخافُونَ رَبَّهُم مِّن ثَوْقِيمٍ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّاهُ فَارْهَبُوهُ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُوا الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ من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 ما يشتهون واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجوه مشددا وهو كظيم يتوارون من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على علهون ام يدسوا في التراب الا فاما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 تَبَغَاهِيَ قَدْ أُبْصَلْنَا إِلَى يُومٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالًا فَهُوَ وَلِيُّهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبَيِّنَ لَنَمُ الَّذِيْ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَا وَهُدَى وَرَحْمَةً لقوم يُؤْمِنُونَ والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا لَّبَنًا خَالِصًا سَائغًا لِّلشَّارِبِينَ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 وَاللَّهُ ثُوَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَن لَّذِينَ ثُوَّلُ بِرَادِ الرِّزْقِ على لَمَآ مَلَكَتْ أَيْمَانُ فَهُمْ فِي سَوَاءٍ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِن أَزْوَالِكُمْ دَنِينَ وَحَفَدَتَهُ وَرَزَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُمْنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يُمْكِفُونَ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 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ مَثَلِ الرَّجُلَيْنِ مَا أَتْقَىٰ مُلَايَاً يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِي بِقِنَار هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهم في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأعشاب بيوت تستخفون تستخفون يوم ظل لكم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أفافا فَثَاثُوا وَمَتَاعًا إِلَّا حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ قَضَى لَهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَطْقِي كُمُ وَسَرَابِيلَ تَطْقِي كُمُ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعفبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْلُ إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَى رَبَّنَا يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا, زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا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 وغشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَأْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَطَّعْنَ أَثَارَ غَزْلِهِنَّ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ تَتَّخِذُونَ ايمانَكُمْ دُخَلاَ بينَكُمْ أنْ تَكُونُوا أُمَّةً هيَ أربا مِن أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ وَلاَ يُبَيِّنَنَّ لَكُم يَوْمَ القِيامَةِ ما كُنتُم فيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحدةَ وَلاَكِنْ ولكى يضل من يشاء وادي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم بَيْنَكُمْ بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق وتذوق بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا مَا إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون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 كما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا قالوا إنما أنت بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله القدوس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدوا وبشرى المسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمهم البشر لسال الذين يلحدون إريء أعمى وهذا لسان عربي لسان الذي يلحدون إليه عجبي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يختل الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولا كهم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من نكرها وقلبوه مطمئنون بالإيمان ولكن ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب فعليهم غضب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 ان في الاخره هم الخاسرون ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها غفور رحيم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 يأتيها الركونا رودا من كل مكان فكثرت بأنعم الله فكثرت بأنهم الله فذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فرقدن العذاب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 فَأَمَّا مَنْ انْتَرَى غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ على عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حومنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء جَنَّتٍ ثُمَّ تابوا ثُمَّ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة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 على السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عنقبتم به ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا في ضيق